من يكشف الضر غير الواحد الاحد من يكشف الضر غير الواحد الأحد I pray for you, فأنت تغني فأنت يا خالق الخلق يا خالق الخلق Al-Khalq Ya man indahu rşad Ya Oh, <Sings> أفواً وتراني أرجوك أفواً وترعاني أرجوك أفواً وترعاني وتمحو كل عصير